yeah hmm. كما ذكرنا في يوسف تمام هذه الوهيه لا تشير بعد الى قوانيننا ثم نتكلم عن التفسير التبياني الجزائري كما ذكرنا في يوسف فيه كلاما عن التفسير القرئي العام بالخاصه في المروه ثم ننتقل الى المسيين في نزال إلى المرضي للرسل خاصة في العهد الإسلام لكن المعرفة ضيئة في محاولة الاختصار وكلام الاختصار تفسير كتاب الله يتبارك من أعظم العلوم ومن أعظم أن مقصد الله في كامل يقصدك الناس منذ عهد وكان أصحاب المبيد صلى الله عليه وسلم يرجعون المبيد صلى الله عليه وسلم في مفضس عليهم مكاني مقعضي بل مآله ثلاثة ولأنا أرى الثاني كان في الصمحين في قول الله الله تعالى الذين آمنوا ولن يفرسوا إيمان لهم أولئك لهم الأمن وهم المقتدون لأنه ثلاثة بعض صلى الله عليه وسلم ذلك و جاء النبيل عليه الصلاة والسلام و قد جاء الله عبده في استفسرانه و يقولونه و من نفسه فأخرى النبي صباب عليه الصلاة والسلام لأنه ليس مصود به غلم أغيره ولكن المطهور للشركة بلا اتضارك وتعالى و أحالى معنا كله سبحانه وتعالى المتسعى الى قول العبد الصالح إن الشركة لغلم عظيم وكان اصحاب النبي قد وضعوا على نفسه محل الاستئناف على المعرفه بمعاني ثم الالتزام والوقوف عند هذه النصوص ولذلك كان من هذه الاستفاده من الحفظ والاستفاده من المعرفة كما هو شكل في زماننا ولكن كان هذيهم أن يتعلم قصة من الضرن فيفهمه ويتذبر ما فيه بعد فهم ثم بعد ذلك يعملون له فكان بكل ما طال لها كان فوفقه الله سبحانه وتعالى إلى خلق العلم وإلى خلق العمل وانتجه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لأبيه وأمي في إصلاح الضرن وعلم الناس أحكام دينهم وكان من جميلة ما علموا من ذلك معاني كتاب الله سبحانه وتعالى وإذا كانت فاعبد المعاني تخفى من أصحاب الأبيل صلى الله عليه وسلم وهم الذين يعايشوا التنزيل فكلفة لمن بعدهم وكان على أصيقها لها عبد الله عباس رضي الله عليه الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم كما تستطيع بأن يعلم الله تبارك وتعالى التقوير والمقصود بتقويرها نعم تفسيرها كتابه سبحانه وتعالى والوقوف على ما عليه واعتمد في ذلك على المنفور عن النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعه عن صحيحة رأس المرض ومكان يهدى البيه رحمه الله رضي الله عنه الأرض من المعاملين لمعرفته بلغة العرب وكان رحمه الله تعالى متضدع فيه لني التسير احتقيل في السرق يوم من الأيلان سورة النور لو انسنع البيه لموره لأسنم وكان رضي الله عنه محيطا لمعاني القرآن وكان في مكة رضي الله وعلم وكان معثمده ما كان رضيين عن النبي صلى الله عليه وسلم وما اتحده عن أسحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع بعضيه ما يؤوى في ذلك عن الإسرائيين واعتمده طبعا لقوة الأخ وبالتالي فإنهم مكونوا ورصوا مقايمة لناتهم ولعلى هذه المدرسة التي كانت لها التكثير في المدرسة المغاربية لكتاب الله التمارك وتعالى وذلك إنه يقال إن أعبد الله من أعباس كان من أعلم مولاه عكرم رحمه الله تعالى وكان أيضا من علمانه من التسريب الكبار وكان على ذرعيته بكتاب الله التمارك وتعالى قيل إنه كان هنا لعبد الله من الله وكان يوقيه ويوثقه لما كان صديقا حتى يؤديه متسر كتابي أي تبارك المتعال حرصا عليه لما وجدته من دعوه حتى ينخذ عن هذا الذي خارج من مشكات المقوفة وما كان عليه دغة العرب والمرهن إنما ينزل بالغة العرب قينا ابناء كلمة رحمه الله تعالى جاء إلى القيروان والقيروان ينقون المدين بالأول مدينة بنيت وحطت في المغرب العربي وكان يلزم هؤلاء في المسجد ويجلس في مطبعته الناس من العربي ومن الرر من سكان الصين من هذه البلاد أي القرآن ومن غيرها حتى يتعلم تفسير كتاب الله تبارك وتعالى غضا طريا عن من كان حامل لواب التفسير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا انتشع التفسير في هاته للبقاء والقرآن كما يعلم فإن أدرت الطوير مغرب الأدلة ذلك لأن مغرب أغسامه ومغرب أغسامه ومغرب أغسامه المغرب البلدى والأوسط لدريه وبلادنا والمغرب والمغرب الأقصى وهكذا ارتشر تنميبه ولكن قد نجي في هذه الفترة وما بعدها نوعا من الفقر في كتب التاريخ التي تدري على في مفسره كان في هذا وإن خرموا لأنه وضعوا فأعزموا رضي الله عنه لما ثولنا الخلافة أرسل من التابعين وكانوا من خيرة التابعين وكانوا لما وكان قراء أرسلهم إلى هذه المدرج بعد الفرح بعد التاسع وتسعين من البيلال من الهجرة فأرمنا أن إذ وإما كان يتعلم المهندس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وهكذا لا نجد في كتب التاريخ ما يتدلم على وجود مرسلين وكفر في جهة قرية العربية ما هذا ما يتكلم في ترجمة إحجاب رحمه الله تعالى ابنه محمد ابن إحجاب السلام والذين اعتبروا من أبانه من في تفسير كفاء الله سبحانه وتعالى وكانت وفاةه في هذه القرن الثاني سنة مئته وأبد له محمد على في سنة مئتين أو إثنين سنة مئتين مئتين محمد الله عليه عليكم وهذا لديه قد فهم تنميك وما ذنب أن المدرسة مدرسة ومدرسة مكية فإن يحيى من السلام رحمه الله وعبنا السلام رحمه الله تعالى كان يتسيره مبنيا على المطر مبنيا مبنيا على المطر بناء أنه كان متفوقا في وقت العرب وكان يتسيره يتسير وهكذا انتشر كتابي اعتبارك وتعالى في ربوري أحيان البيئة نجد في كتبنا التاريخي مفسرين أخرى كما قلنا خاصة في بلاية ذلك الإنمنا كتب التاريخي شريحة إلى حده مما بمن مجيب على أطرار هذه الأرض من في الصلاة كتاب الله كتاب روان سبحانه وتعالى لكن ننزل بأن مجيب أول ما كان مضيئا في التسير في الصروق كتاب الرحيم سبحانه وتعالى وإذ انقصرنا في ذلك دووين ولم نصلنا ما يقولوا على أن كانوا يكسرون مشافاة ثم تمخ الإزمينته إلى أن نصل بها القرون التي كانت مزديرة في بلاده وبالأخص بعد سقوط الدولة الموحدية وضعوذ الدولة الزيانية فمن المعلوم بأن بعد سبق دولة المحمدية انقصب المضرب المغربي إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أقسام الدولة الحقسية في تونس وكانت من بجاية فمن بعدها ودولة المليهين في المغربي الأقصى في تنسان في ودولة المغربي السيانيين التي كانت في الانديبند في المره دي اقصى هذه الكتابه كانت منقصه في فتراتي بالنسبه للعلوم والسيانيه وظهرت مناطقه العديهات كان ذات أو كانت من كانت منصوبتين من بلا دين وهي بجاه وديين وظهر في نفاهم في السيارة الكفر بعد المنزوحي الذي كان من علمانه وقد دخلها أولئك كثيرا وكذلك تليم السبب وهذه الفترة امتدت قرار ملكا يحاول ماذا تختصر الكلام فيها اختصارا وكذلك تليم السبب إنه فيها وفي السيارة الكفر أحمد المحمد عبد الرحمن بن زاوه رحمه الله تعالى وله كتاباً خطر في التسير إن كان جزء تسير المصرق الفاتح مقدم في التسير وكلالكم كانوا يرتمون في أعراض كتاب الآيات الزوجة وقد حاولت أن أنظر في بعض كتاب وحالات التي تصفوا المدينة وما كان يلقى فيها من دروسه ولعل أضغطها رحلة تتعدق بمدينة الإنسان هي رحلة بودبي الحسن القرى الصادق ويذكر رحمه الله عز وجل أنهم تدمذ على علماء أو على علماء في ذلك عندما ذكرون من كان المؤثمان الكتب الالعز والجل أولهما هو المرزوقي الجل رحمه الله تعالى قال وقد حفرت عليه إعرام القرآني قال وحفرت معه روء الإعرام روء العرب روء القرآني وهذا يدل على روة قوة انوصي العالم الى حد نعي له في كتاب الله سبحانه وتعالى واقتداء بالشروط التي يتقيد يذكر على التجمعي في غير التحليل ولا في الصرف غير يخلوه وبما رحمه الله تعالى منه حوار وصاح فاحنا نؤدي حق من كان تحت حكم القضاء رحمه الله وكان قال وقد نوقض اسما وكان دائما يدرس قال التسي هو في فصل او في زمن الشتاء لكنه كان يسمع من حلقات في زمن الصيف من زمن الشتاء قال تحضر التسيان في ذلك ولان انتاج هؤلاء في علم التفسير وكملوا هو أبو عبد الله الشريف الإنساني رحمه الله تعالى صحبه الكتب المشهورة بفعله الوصولي ومطارات الغرطي وغيرها يقال قيمة الإنسان الشريف الإنسان رحمه الله تعالى في الصراكة الله عز وجل دراية مدراسة منذ 25 سنة وفي بعض الكتب التنبيخي أنه كان ينفسره كتاب الله سبحانه وتعالى كل يومه و ينفسره في يومه طوبة من القرآن و يدل على أنه كان ينفسر القرآن طاقة بأي الطريقة وهو من سنة العلماء أنهم قد ينفسرون القرآن طملة بطريقة تفكيك العبارة و في بعض الحيان قد ينفسر فلما توسع أحيان الله تعالى تفسره في مدة خمس مرحل يسان وجدت كلمة للشيخ البشيري رحمه الله تعالى مفادوه أن الشيخ تليساني من آخر يمتسر القرآن كله في الجزائر في الاسن. ثم يمتسر القرآن كله من بعده إلا لما جاء الشيخ حميد بن بلذي بن بلذي صحرا مبتعانا طبعا وإن كانت هذا إطلاق بعض من الله فقد وجد بعض العلماء الذين ختموا في سر كتاب الله وتعالى مشافهة في جزائر بل في كل منهم محمد من يوسف سنوسيا رحمه الله تعالى والذي هو فجر توفي بعد قرنه من الزمن بعدها شرفت الإمسان رحمه الله تعالى فإن شرفت الإمسان توفي سنة واحد وسعين وسعين وأما المحمد من السرس الناصي رحمه الله تعالى فإنه توفي سنة ثمان خمسين تسعين وثمانين ذكر الله تعالى قلت صار كفر الله عز وجل له فلما جاء على ختمه أراد أن اختمه في مجلسين المجلس الأول في الصورة الإخلاص ثم في الصورة المجلسي الذي بعده المؤمدتين قيل فلما سمع الصورة بذلك أراد أن يحضر, أن يحضر مجلس الختم فكان من رحمه الله تعالى في وكان يبتعد عن مراصيم السلطنة وكان لاحتككله بالمعارة فإنه ختم التسيرة في مجلس ماهي حتى يأتي السلطنة في المجلس الثاني رحمه الله تعالى ومن يبتعد عنه أنه ختم قرار على ما ذكره صاحب التحفة المرضية وهو حكيم تلميذ الثالي الذي سلطان كتابه ذكر مصطف عبد الله القومي الحرام الله ووصفه بأنه كان شيخ الإسلامي وكان خطيب المصطح وكان على دراية كبيرة بالأدب وذكر بأنه كان في يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا كله ندلل على أنه قد ختم بعد شركة الإجزام رحمه الله تعالى ربعه اللهم إذا حدنا كلمة الشيخ الدشير رحمه الله تعالى على التوسع في المعاني فإن كلمته كانت لعنى أو كان آخر عمد السر ورهان دراية ودراسته فإن كان هذا مصر فلا علمه ان يقول له صلوه كفاي من كلامه فيه نصيبا فمن الصحه وان وجهته حرام اي في بجانب الشعور او الغفره ويكفي انه قد مر على اهل بجانب كثير من المفسرين ان الحلال يكون رحمه الله تعالى رح وان كان قد تكلم في بعض الودعاني يستنفع عليه سيما بقول ابن عباس وكان مما يستنفع عليه شيء من السنه النبيه ترحم الله تعالى ولكن الذي يكون لنا من باب فيرمي دراتي التي ابن رحمه الله نجد في تراجم كثير من الامم انه كانوا في سير كتابه بنفسه بل نجد اشياء طائمه لما ذكر الكتب التي مجيز بها والتي قرأها ذكر بعض الكتب التسير وذكر منها كتاباً نعطية أن نحفظ الذي اختصى هو الثعاليني الله تعالى وقال له أن الله تعالى أن الثعاليني أخذ تفسيراً نعطية من بجاهه فذلك لأنه قضيت عام سنه 77 سنه في تمارين او قوس ب 85 ورحل الى بلاد سنه فيها عده سنوات فلانه اخذ التفصيلات من الكثير من اعماله من بلاد البلاد وكان هذا التسيير منتشرا في, في بلاد المغرب سواء في الاندلسي أو في أمريك الأمريك وهكذا دولتك فكانت الجزائر متحفل في كثير من فتراتها أنا رأى من مكانهم معك في العلوب ومعكما في السرعة الكتابات واجمت الفترة التركية أو أيام الذي في الجزائر فكان في وجود علم الله الدينا وهي الفترة التي كانت بعد وفاهه الشيخ رحمه الله تعالى ورحمه تعالى ووجد ابو منهم من كان من اكثر مصطفى بن الزمان يقول ان الله تعالى ونجي إلى وقت الاستعرام الفرنسي وكذلك في هذه الخطرة وجد كثير من المسلم وخاصة بعد ظهور جمعية العلماء المسلمين الجزائري وحاولت أن تتبع الفترة التي كانت قبل ظهور الأجمعية الموجه دام كان يدسمه كتاب الله سبحانه وتعالى أمنا و نوفمبر في احدى الدوله مطبوعه يعني وهي لشركه صعرين الذي اصول الجزائريه محمد عبد الحسين رحمه الله تعالى ف اخبرنا انه ذهب الى الجزائر وكان رحلته تقريبا سنه 1903 او 1904 قال انه دخل اليها بعد ان العاصمة كيفين أذكر فوجد عالما يدرس وإذا أعلم محمد خضر حسين على عالمين فهو بلقامة العلمية المعروفة قال فوجدوا ناسة تسارط إلى درس هذا الشيخ وهذا الشيخ اسمه وفر أحمد بن حذبات أحمد الله تعالى قال فحمرت له مرسا كان ينفسر به كتابه وعي سبحانه وتعالى قال كالجامعي الأعظم قال وجاء على تفسير الطب تبارك وتعالى ما منسحه من آلاته ومنسحه قال وكان ينفسره بتفسير الخازن تفسير المعرف تفسير الخازن كان كتاب المعرف في تفسيره كتاب جديد ولكنه مشهور بالإسرائيليات والأحالي في المنكرة الطائفة التي نعصنها ولكنه كان في هذه الفترة واعتمد كثير من الملمان في المشيط وفي الرهير وذكر بعض الملمان أنهم كانوا مفسرونها القرن العظيم منهم الشيخ الحليم الزمان عحمه الله تعالى ولكن لعدهم همما كانوا في السيارة القرآن كلما ولكنهم كانوا يبحثون آياتنا كذلك في السيارة وإنك لتأجب من قوة عحليم نسماء العلمية ولكنهم كانوا يأقل فيما وظهر الله على مجلس في التسير والذي يدن على أننا ذكروا الأحوال الفرحسين حين الله تعالى وقالوا في السيارة فإن قال وقد حضرت من جلس ختمه في التوحيد لقصد التوحيد لمحمد الأرض ضغصه عرف حليم سمانه قال فبصر به صورة الإخلاص فأتى فيها بالمكاتب أو بالمكاتب رضيكة في رب التوحيد قال فحفظته على أن كتاب الله سبحانه وتعالى وعندما يتبعون أنهما كان يفسر القرآن هذا كلام من بدايةه إلى نهايته لعندما كان كانت دغوصاً هكذا في الوعظين وفي الاخشادين منذ النسوء كانوا في زماننا قد يأخذوا آياته ويفسرها من رجلاً ويفسرها من رجلاً وذكروا علماء كثيرين كانوا يفسرونها أكبر ثم جاء من بعد هاملاهي الفترة التي كان فيها شيء من ازدهار في بلاد الجزائر وهي بعد أن أُسيسة جمعية ربلماني المسلم التي قبلها بيعطي الأراضي والفترة التي بعيدها وكان بعض قسيمة السرطان في هذه الفترة عدة علامة كان على مرأسه من هو منتنم إلى الجمعية وبعضهم لم من يقوم منتنمية الجمعية وأتقل بعض الأمذلة فقط وإلا فأمذلة الكثيرة هو الرزق الشرطان رحمه الله تعالى وهذا كان من كلا لعلمان الجزائي في الأزهل وهذا درجت بالعالمية ودرس على الكنابي أولاد النظر فدرس عليه السبتجوي رحمه الله ودرس له على السيخ محمد بخيطة مضيئة رحمه الله تعالى وبعد غيابي دام أكثر من عشرين سنة رجع إلى جزائري وأظن أن أرجعه كان سنة 1912 19. عاما 19. وكان في استقباله عدة من الأولماء منهم الشيخ الحامل المداري صحيح الله وقيل لأنه ذهب إليه في فدق في صحيح الشهداء وعرض عليه الدخول إلى تقرية علماء المسلمين ولكنه كان رحمه الله تعالى وعراد أن تكون دعوته في رؤوس جبالية لا تكلم دون ودعم الى عام البلاد القبالي رحمه الله تعالى قيل وبدأ في التدريس والذي يهم هنا هو التدرس في التسير قيل كان يدرس الفقه بشرح الخارج على خليل وكان يدرس بأحدث الأحكام سبول السلم في شرح الولود الله وكان يدرس ويعقي الطرساً في وكان واعتمده في ذلك روح المعاني للألوس وهذا قد يخيلنا شيئاً وهو أن الكتب التي كانت تعتمد الحسن التتبعي برصة هي إما أن يكون كتاباً معروف في المشرقي كان كالبتسير الخازني الذي يقرنا وإما أن يكون تفسيرا موسنا عن التفسير وحينا عن الموسي وإما أن يكون التفسيرا في, في من الجيدة والتشديد والمقصود هي تفسير المرض لأن مكان ما تملك بعض الرلالات منهم كمسوية تلقيب للعب رحمه الله تعالى فقلنا ثمين من بين من كان في سيدي السلطان رحمه الله تعالى وفي الصراعه القران معتمدا على تفسير المسلمي رحمه الله وانا استفدت من من كان تابعا للجمعيه رئيسها الشيخ عبد الحميد رحمه الله تعالى ولذيل فصار كتاب الله سبحانه وتعالى في مدة طويلة دمت ثلاثم عشرين سنة صار فيها الطرآن وقل له رحمه الله تعالى وختم مجلس السيري ودولة ختمه وحب لذلك حلم ألقيت فيه القصاطط في وألقيت فيه المقرعات ولا وصلت كثير من المقبولات الادبيه ويرسله الرحمن الله وتعالى ويدفع عن قومه لكن ليس المذمومه هي قرار يد الرحمن الله وتعالى وانما من سميعهم وبليغهم وليس الامر اننا بتحسين وهذه سنه عامه للعلماء الجزائري وهو أنه غالب حاله هو الدغوص الشفوية وكثير منهم لا يكتبون سواء في التسير أو في غيرها وهنا ليس فاضحا فيه الله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون فبعض المنزل له موهبة في التأريفي ووجد ساعة من الوقت فألف وما منطلئون شمال المشيء الأخرى وقد يتناسب الشخص هذا وذلك فتجده يؤلفه وتجده يكثر من التدريس ولذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى على ما في كتابه يسير الخارقة يذكر أن نسره كان بين التدريس وبين التدريس قال فاخترته صارت التأريف إلى قال وذلك لأن الإبان الرسل من شركة فإنه يمقضي نفعه بعد الرسل إلى الحضور فقط قال أن ما أكثبه قد يدوم نفعه إلى عشرات الزين مثل الغوره وهذه حقيقة مواقع فمكلفته من جوز أخير الله ومتعاك من زينا نقرب ولكن لا يكون هذا قادح بل يعلم عنه سواء كان قد رولك بالتعليف أولا يرعف من تعليف ولذلك حذر أولماءنا من أن يكون من أن يقوم عنه فهو علماء سبب يتسبب, يتسبب من الطالب في القدح في شيخه واستحفروا هؤلاء كلمة للمقر رحمه الله تعالى في كتابه أظهار في ترجمة إيقاط فقال الله تعالى في معنى كلامه وحبباً والطالب أنت في هؤلاء كلامك الذي يعني انه يدوين ويقول ان في فرنده مكان الذي يسمي يكون ذلك سبب في القتل الحكيم قال ذلك ان مو لورعهم جاءوا على ان سبب القتل من المعلوم بان القوله الاولى التي فيها قالوا قراتها لي بزمن متاخر ولو أنك مضرت إلى الشيخ أحمد من بديس رحمة الله تعالى وما كان يجتهد من في مثالين الناس لأذرتها في ذلك فإنه كان يدرس في اليوم على ثلاثة عشرة بص ولك أن تتصور عادي أو شخصاً يدرس ثلاثة عشرة حصة أحد من غير كذلك و لا مدى مدرس المبتدئة أو المتوسطة والممتدئ ومن المعروف الذي يحنس في خلق المقرآن تعالى لشدة الشراكة في الدعوة إلى الله عز وجل و لشدة الهماكة في تعليم الناس وتبصرها في إنتبارك وتعالى ما وجد ساعة وقته بتأدية حقه أهليه حتى الله تعالى الآن مطلع زنجته لأنه ما صدعت أن تعيشه أن تعيشه نعم لأن وقته كله كان كان لطلبته وكان لي إصلاحي هذا المجتمع ولكنه كان في قصيرة شاعر الجزائري محمد عيد الخليفة سمّاها على ما على الجزائري وذكر فيه من شيء أحمد الشيخ أفحاني ببليز رحمة الله تعالى حقيقة الشيخ أوقف نفسه للجزائري حتى يوعد الكنازة وينسرهم بدينه قلنا قد ختم الكتاب القرية سبحانه وتعالى بسيعة ومن من ختم الكتاب الله عز وجل تسيره ايمن الشيخ العابد السني رحمه الله محمد السعدي وكذلك كان في مدة طويلة فتلاوه في بلده في الصن ثم ملمى تعالى الى قسنطينه كذلك اكمل تلاوته ثم جاء الى مصر وبالضبط الى مسجد الذي يسمى احنا المدرسه وهو مسجد في حي كره قبل لما جاء الى هذا المسجد اللي هو امام مدرسة النور الصبح الحقيقيه ويسمى كانت فيه مراكز للتدريب تابعه لجماعه الدوله المسلمين قيامه كده في تسعه و21 سنه وللما جاء إلى العاصمة وبالضبط إلى هذه المسجد وكنت أتسامعا لأن المسجد أمام بيتنا وكنت أسمع كثير من كبار السيني حيث أن الشيخ كان يكسروا كتاب الله تبارك وتعالى بل كان بعض ملاجة تأثري للشيخ من كبار السيني لمن كنا معاكم في المسجد يتقصط الجلوسة الأماكن التي كان يجبس بها الشيخ رحمه الله تعالى وقيل لما جاء إلى الجزائر العاصمة ما بقي له من التسير إلا سورة الضهر وشيخ رحمه الله تعالى زيتوني التالين وأزهري التعليم فكان متوضعا بهم بإعلم التسير وقيل كان إذا ما جلس التسيرك تاني لأي تباع تجد الناس هبة إلى المسجد وحقيقة هذا كان يقول هناك ما أرسلك حلي يعني الشيخ إلا جاء فإن الناس كلها ماذا تحبوا من التسير سواء كانوا تعلمين أو, أو من الأعوام الأوليين وكان يمثل فيهم تأثيراً تأثيراً بديئاً وهؤلاء الذين كانوا مخبرون على الشيخ الله تعالى كثير من قدمات كانوا جنههم من الأمنيين ولكن كانوا متأثيرين بالشيخ قيل السبا كتاب الله ثمارك وتعالي حتى ختمناه وختمناه في أواقع سنة سنة وخمسين وتسعين أعتمار أو في أولي سبعة وخمسين وتسعين ولكن رحمه الله تعالى لم يحتفل لختمه وذلك من الأرضى التي كانت في البلاد فرقاً بلأت الأورى الجزائية سنة أخمسين ولكن الناس كانت تحضروا تسيراً ربماً مكاناً تشجيل من, من السيران ومن توفيق الله تعالى وتعالى له أنه أكثر تسيره وتفصير كتابه الله سبحانه وتعالى ثم خضيت من بيته الذي كان في جواني المسجل ولم يبرعه مقيم الخبري وأسألش بله رحيم الله تعالى وتعالى في هذه السنة فقيلت من أبو فسر القرآن ثم ملت بعد بضعة أشهر تبارك أن صدى الله تعالى أنه جاء من خفته لتفصير كتاب الله عز وجل في ميزان حسنته يولقه بها الدرجات الأولى والشيخ رحمه الله تعالى كان حكيم فلذلك من مزاياه في التسري لأنه ما بدأ تسر من صورة البحارة إلى آخره كان يتنبه بمشاعر الناس ومستوانه فقل لهم إنما بدأ تسر من, من آخره والسبب في ذلك أنه علم بأن الصور مقصارة يقعط لها ناس كثيرا ويتداولونها كثيرا وأنها للنازل يحفظونها وأنها حفظ ما يوصل للنازل لهذه الصور فلذلك بدأت من الآخر ولذلك لما ختمه فكان الآخر ختمه صورتهم صورتهم معهم Možnobe je, da ممن فصر كتاب الله تبارك وتعالى الشيخ عبدالسي رحمة الله وختمه ومن علماء الجمعية الذين فصروا القرآن الشيخ طيب العقل رحمة الله فقال ذلك أقرير واحد أنه لما جاء إلى الجزائر أنه دراسته ونشهده دراسته ونشأته كانت في بلاد الحجازة ثم جانت إلى الجزائري فبدأ في السير بقرآن العظيم لكن لن على وأنه ختمه حرم الله وكان يمسره بالضبط في مصطبرة سيره بلسر أمه كان مصطبرة سيره سيدي رب ونقل بأنه كان يمسره في نادي الترقي للعاصمة لأنه جاء إلى العاصمة الآيوية وكان باعتماده أن تسير المناطق محمد رشد رضا رحمه الله تعالى ومن ذلك أعلم أنه كان يسيره فرعاً عظم أيضاً في بلاد الجزاكري الشيخ البشير إبراهيم رحمه الله تعالى ومن ذلك أعلم في كل إنسان ويكره رحمه الله تعالى عن الشيخ ابن باليس زاره في كل مساء وأنه كان أو أنه حضر ضروصا بالتسير وضروصه في شرح المورطق وقال له حضر الشيخ في معنى كلام حضر الشيخ ابن باليس رحمه الله تعالى لبنسك التسير الذي كان بعده صلاتي العشاء أعدما نذكر وشرح الوضع الذي كان بعد صلاتي الأجري والذي أعلمه أن الشيخة لا تكمل التسير والذي يتدور العلمة وطلبة العلم التمساميون أنفسهم أن الشيخة إنما في السابق الصباح وبعض طلبة العلمي في الجزائر أخبارني من الشيخة أكما تسير القرآن كله, كله ولكن لا أعلم, لا أعلم في هذا النقل المعروف أن الشيخة يختم تسير كتاب الله تبارك وتعالى هذا فيما يتعلق بهذه الحقبة وإما بعد الاستقلال فقد تصر من البلد المعنى لكتاب الله سبحانه وتعالى من الشيخ عبد السحنور محمد الله الشيخ القاسم أرواخ حرم الله تعالى لكن الله أعلم أن أحدهم ختم ختم التسير و التسير الذي سوف ينشرفه بإذن الله ثمارك و تعالى هو التسير تعالى به فأحاولت قدر المستطاع أن أتى لما سأت في كتب التاريخ تصفحا احتأى أنظر هل يوجد درس الكتابة في الجزائر أنها. فما وجدت أنه عادلا أن أحبك يا أحمد فصار القرآن الكريم في العاصمة وفي المسجد الكبير وكانوا اعتبروا سيء الثعالي بي الحمد ذكر ذلك صاحب التحفة المرضية وهو محمد بن ميمون الجزائري وهو حفيد أحمد الجزائري تلمين الشيخ الثعالي صاحب مقومة عرفة الأعطائد يقول إن مصطفى بن عبد الله البوني هكذا ذكره وأثنى عليه أن أعطيه بأنه شيخ الإسلامي وذكر بأنه كان خطيما وذكر بعضا من شغله ولانه الذي ذكره الشيخ السهيم ابن عبد الله تعالى في كتابه عن الجزائر صاغته لتاريخ الجزائر فلما عدد عدد الذين كانوا في العاصمه ذكرهم شخصا اسمه مصطفى بن عبد الله ولكن لم ينسبه لكن الذين يروجوا انه في حدود ما في هذه المده الزمنيه وذكر ان كان في سنه 800 80 و1000 هجره ذكر ان بده انه بأنه كان تفسر القران الكريم ويقرأ من كتاب تعلبه هذا الذي وجدوه هذا بالنسبه للجزائريه أما حاله الجزائر ففي الحقيقة كنت أبحثه فوجدت صاحب سلوة الأنفاس ذكر أحد علماء المغربي واسمعه هون عبد الرحمن بن محمد لمليه من في المغرب الأقصى وذكر عبده بأنه كان يقعه بقوة أهل المغربي ربعة كتب فذكر الشيخان هم نصحيح الدخالي قال بالثالث التفسير من تفسير التعامل وفي حقيقة فرحت ثم اتبددها سحابه الخارق ذلك إنه ذكر بأن هذا الرجل توفي في القرى الثاني بتقريبه فمعنى أنه قبل الشيخ قبل أن يكتوب الشيخ التفسيرات وينتشهر بين الناس والظاهر أنها تصفقت وتحرفت من تفسير التعلم الكثير من الناس تخرجون تفسيرات فيه تفسير التعلم أظن من أولماء قرن الخامس وتفسير التعلم آخر من جزائر أوجه فإنه أظن بغدالي ومعه فإنه جزائرية مما وجدت انه قرأها الكتابة كله ولكن لم يدرسها الشيخ صالح بن محمد الفلاني رحمه الله تعالى ذكر ابن النشاط في كتابه الكبير مقالا عن قدس الثمر وهو ثبته صالح بن محمد الفلاني وफोलيان هذه قبيله في بلاد السودان بقى. وهو ولد سوداني نشا بالسودان ولكنه توفي في مكره الله وكان من المسلمين كان من كبار من كبار العلماء تقريبا انه كان من المشاهير وله كتاب مطبوع كثير في لم التقليدي محاربه التعصب المذهبي كتاب مشهور وهو اقامه علم بالاعتبار وكتاب راق جدا في نقود عزيزه في اللاهيه المالكيه والكتاب المختص كذلك قصار ونذكر سني بالله احد مشايخي الاردن هو كتاب صاحب هذا الكتاب إقامه همم أولي الاعتبار أنه كان من كبار العلماء من كبار المحدثين ويشرع إليه من أصابع في الرواية يخبره بأنه قار من أوله إلى آخره على أحد صباقين المغير وهو سليمان بن محمد ان ابي محمد بن عبد الله المغربي باسناده الى احمد زرق التفاسي عن السعدي بن يزيد عبد الرحمن بن محمد المخلوق السعدي وصاحب الكتاب والحقيقه ان كان السلماني كان قد اشتهرت انتشر عنده الكتب ثانيه لذلك قال بعضهم بان كتوب التعالي في المخطوطة موجودة في السودان فما أدري هنا مذا هذا الكلام والذي يرونه هو أن الفلان رحمه الله تعالى قرأنا الكتابة من أوله إلى آخره وإن كنت في شكل من قوله من أوله إلى آخره لأن المعلومة بأن ان لديه روايه عن ما يقرؤه من اوله ومن اخره ف هو من كتاب وقتنبه فترسم بعض من الجزائري كان متواضعا في كتب الروايه من غير الجزائري وكان يريد ان يترجم الشيخ احمد الله تعالى ما افكر مزايب كتابه وبعض المآخذ التي أخذ تعليه ما كنا نبغتها ومن سيخنا أخشى أن هاته مقدمة تقول فالآن في المجلس الثاني وما أكمل ما كنا نريده. ولكن لعن الآن فيما ذكرناه ما يمشحيد غلمة كافية منها لأن التاريخ كان مقرشي في هذا رحمه الله تعالى بمزيد كثير رحب القومة التي لا تيار الحرام لا تنحض وعندما من شرنا خاصة الإلهينا بأينا الشرع بإمسير رحمه الله تعالى خاتمت سيراكتها بإله أعز في المسجد لا يرد عن هذا المسجد بميليلين أو ثلاثة أميال حوالي ممكن من أحتى المسجد المقرسة كان كيلو أو 3 فلا أنه ينشعونها من الحضور حتى مستعين به في تشخيله المدينة على ما فيه فمسك الله تعالى أنه تعلمنا الأخير العلم والعمل يرزقنا الصدقة في قبل العمل وأن نضحنا الله من العمر والرغونا نسأله سبحانه وتعالى لأحمد وأن ينفع لنا بموما الذي قرأت الله صدر الله كبيرا لا ينهينا وما جهنا لا تذكر نسينا سبحانك الله ومحمدك شكرا لك وعلا لك فعلنا أنتي مقدمة يكتبها لها ان شاء الله تدولها من عزة واختصرت واختصار أسم الله سبحانه وتعالى التوفيق ومسامح